وَدِعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنُوا وَمَا يَفْْدَعونَ إَِّا أَافُسَهُم وَمَا يَشعرون فِي قُلوبِهِم مَّ رَبُون فَزَادَهُ اللهَّ مَ رَضَ وَلَهُم أَذابُ أَلمُ بِمَا كانَوا يَكذِبُون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 النَّاسُ قَالُوا آمُنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إذَا خَلَءِلَ شَيَقينِهِم قَالُ إِ مَعَكُم إِ ماَا نَحْنُ مُتَحزِئون ال اللهَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِمْ وَيَمُددُهُم فِي طُغْيانِهِم يَعْمَهُُون أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ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 صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 وَإِن قُتُم فِي رَيبِم مَِّا نَزَّلنَا علىلَ عَبِدِنََا فَأتُ بِسُورَةِم مِم مِثْلِهِ وَدَعوشُ هَدَاءكُم وَدَعُوشُ هَدَا أَكُمْ مِ جُونلهِ كُتُم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 فَأَمَّا مَنْ بِهِ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بِهِ يَا وَمَا أَغْنَىٰ بِهِ مَالِيَهْ هَلَكَ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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابغوني فقال ان ابغوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 كُم إِّ أَلَم وَيبَ السَّمواتِ وَأَض وَأَلَم م تُ بنونَ وَمَاكُُ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 وَقُل الن آدَ مُسكُ آ تَزَوجُكَ الجََّةَ وَكُل مِنهَا رغدًا حَْثُ شِئتُمَا وَلَا تَقُبَههِ الشجرة وَلَا تَقُبَ هذهِ الشجرَةَ فَتَكُون فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فِي في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 فَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَبُغُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 فوساكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارا تخافوهم وهو محرم عليكم اخراجهم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 وَلِكَافِرينَ عَذَابُ مُهين وَإِذاَا قِيلَ لَهُم آملِلُوا بِمَاأَزَلَ اللهَّهُ قَالونُ مِن بِمَااءُ زِلََ عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُو وَ الحَقّ مُصَدّ قَلِّمَا قُفَلمَ تَقتُلونَ أَ بيا أَو اللهَّهِ مِنْ قَابلوا إِن قُتُم مُؤمنِنين وَلَ قَدجَأَكُم مُ سَابِبَيينَاتِ سَُّ تَّقَدتُم العجِن مِ بَْدهِ وَآاتُ ظَالِمُ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا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 ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما وعادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 بَدعُ السَّمواتِ وََالأَْرضِ وَإذاَا قَبُ أَمْرَ فَإَِّ ماَا يَقُُ لَكُ فَيَقُ وَقَالََّينَ لَا يَعمونَ لَ لَا يُكَلّم نَو اللهَّهُ أَْ تَتِنَ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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى وَل إِن التَّبَْتَ أَهواءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ العِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهَِّ مِ وَنُّ وَلَا نَفْصَّ نَ آتَنَهُ الكِتَابَ يَتْلونَهُ حََّّتنَ وَتِهِ أُولائِكَ يُؤمنِونَ بِ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 وَإِذْ جَعَن الْبَيتَ مَفَابَتَ لَِّاسِ وَأَمْنَ وَاتَّخِذُ مَِّ قامِ إِبْرَاهِي مَ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 وَلَ وَمَنْ كَفَرَفَأُمَاتِعهُ قَلَ ثَُّ أَضَرُهُ إَِا عَذَابَِّ لِ وَبِقْسَ الْمَص وَإِذْ يَرْرفَعُ إِذْ الرَهِيمٌ قَوَاعدَ مِنَبَيْيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّّنَا تَ قَبّ مَِّا تسمیہ مسلمين لك ومن ذريتنا دریاتی نا مسلیم سلوا مناسكنا وتب علينا برینا ہاں التواب رحیم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 إلينا وما أنزل وَمَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ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 فَلاَا تَخْشَهُم وَخشَونِي وَليعُوتمَّ نِعمَتِ عَلَكُم وَلا عََّكُ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 انما يأمركم بالسوء مورکوم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 شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم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 من الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنظروا ل اللههُ مِنَ الكتابِ وَيَشْكَرونَ بهِهِ ثمَمَنَ قَديلًا أُولائِكَ ماَا يأقُلونَ فِي بُطونهِم إلاَّ روَلَا يُكَلّمُهُم الله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 وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ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 حَقًّا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع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 يريد الله بِكُم الُسرَ وَل يريد بِكُم العُصرَ وَللتُكمِنُ العِددةَ وَلتُكَبِّر الله على مَاهَدكُمْ وَللتُكَبِّر اللهَّ لَ مَا هَدكُمْ وَلا عََّكُم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ سلطر فتب كَتَبَ ہُھ لَكُمْ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 فريقا من أموال الناس بالإثب وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحد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 فإِن تَهَو فَإِ الله غَفُور الرحيم وَقاتِبُهُم حتىََّ لَا تَكُونَ فتْنَتُ وَيَكُونَ الدّين لَِّا فَإِن تَهَوفَ لَا عُدُوَلَ إَِّا عَ الضَّالِمين موت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 ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ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 وٹ پوکم ہدا کم وفیبو منسوف ان کو الله فرح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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ رضَاةٍ لَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ أن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ ان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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أماما تَوَاحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما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 یس الکانی بِهِ فیل قطار کبیروی المسدیل مِنْهُ اخروہ مین الله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 قل فيهما إثب كبير ومنافع للناس وإثبهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا اعنكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن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 قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ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 وَإ خَاءُوا فَإِن, فإن اللهَّهَا غَفُور الرَّحيِيم وَإِنْ ذَبُقَّلَ قَفَإِلَّهَا سَمعٌ عَلِيم وَلْبُ قَل قاتَُتَرَبَّّص نَ بِآافُسِهِ ثَلَا فَتَقُرُون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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 وَلَا دُونَا حَالِيكُمْ فِيمَا عَرَضْتُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ نِسَائٍ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيمٌ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَانِ تَمَسُّوهُنَّ او تَفْرِضُونَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْعَى قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ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 إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَلهَّهُ عَزيزٌ حَكم وَلِمُقََّ قاتِ مَتَع بِالمَرُ فِ حَقًّا عَلَ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَين اللهَّ لَكُمْ آيَاتِه لَ عََّكُمْ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 وقاتلوا في سبيل اللَّهِ واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة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 وقال لهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاك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 فَقَالَ قَالُوا تُوب إِلَى الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني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 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فيه.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 أَوَلَئِذَا إِذْرَاهِي فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَرِبَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيهَا هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ بڑلا سو روی کلم یا تن بڑی می کلا کا آت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 وَأَلَمْ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقُمَ إِنْ قَلْبِي وَأَلْفَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا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 ومثل الذين ينفقون أمواله مبتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة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 لَمْ يُؤَنَّ النَّظَّاهُ غَنِيٌّ حَمِيدِ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 فُهَلْ الْفُقَرَ آَفَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يشاء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 يَحْسَبُهُمجَاهِلُ أَغْنِييَ أَمِنَ التَّعَفُّ فِي تَعرففُهُم بِسمَاهُم لا يَأدُونَ النَّ سَإِلحَافَ وَمَا تُ فِقُومٍ خَيرِ فَإِن اللهَّ خَ بِه عليم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 وَعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي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 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضِرُّ وَاكِتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِ تَعَُ فَإِنهُ فُشُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُ الل وَيُعَّمكُ اللهَّ وَلَّهُ الله بِكُلِّ شَيئٍ عَلم وَإِن كُتُم علىلَ سَفَرِ وَلَمْ تَجد كَاتِبَ فَرِهَال م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 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب نولا تاہل الین اسملین وال كافرين